وَجددكَ ظُلَم فَهَدَا وَجَدَكَ عَ إِلَم فَأَغْنَام فَأََّ الَتيمَ فَلَا تَقُهر وَأََّ السَّ إلَ فَل تَنهر وَأََّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدّس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 امين والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر